قَالُوا أَوَلَمْ تَكُ تَحْكُمُ رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَى قَالُوا فَدَعُوا وَمَا دَعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ إِنَّا لَنُنْفِرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ مَعْذِرَتُهُمْ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 تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح لحمد ربك بالعسير والإذكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر منه